بسم الله الرحمن الرحيم طعاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لا अरहमानु अललौहिस तवा लौमा फिससमा व मा फिल औध व मा बैनहुमा व حديث in تَمَّ اللِّسَانِ قَوْقُولِي 122. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا 123. قال قد أوتيت 119. ولقد مننا عليك مرة أخرى 110. إذ أوحينا إلى أمك اشتركوا في القناة محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول وهل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقو عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتر فلبثت سنين في أهل مذين ثم جئت على قدر اصْنَعْ تَكَالِيلَ نَفْسِهِ ٱلَّذِىٓ أَنْتَ وَاهِى كَمْ فِى ءَايَٰتِهِۦ وَلَا تُنْيَامُ कौकू <laughs> mas and love Amen. كفيس <تصفيق> فَتَعَلَّى فِي الْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا a بَتَنَنَ صَوْمَ أَم نُرَامُ بَيْنَنَا 117. ويذهبا بطريقتكم المثل 118. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا يدو ساحر وانا يلحس ساحر حيث اتى بقول قيس نَقُمْ فِي جُذْعِ in 11. فارب عبادي فارب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا ترشا لِلَّ عَلَيْهِ رَضَ بِي فتنا قومك من بعدك وآخر o oh. Oh Get them home. what 118. وصرفنا فيه من الوعيد 119. وصرفنا تعال الله الملك الحق ولا تعجل وقل رب زدني علما فتعال Ar-Rabb zidni إِنَّ لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى Eu was spłosej illeiguiszcz شكرا <تصفيق> وابقى <تصفيق> أفضل أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ ومن 129. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك 120. والعالمين تُلتَقُوا وَقَ <تصفيق> <تصفيق>